يسألك الناس عن الساعة قل إنما عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصير يوم تقلب وجود يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن أطعنا ذاتتنا وكبرنا فاضلون السبيل ربنا وقال عنهم نعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن فان فز فزن عظيما ان عرضنا الامانه على السماوات ولغضور الجبال فان ين يحملنا واشفقنا منها, وأشفقنا منها وحملها 119. أهذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات Long. Akbar.